بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فضطا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست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 فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاتَةً أَحْيَى وَأَمْوَاتَةً وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقِيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَتَهُ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 أي بيل المكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويل يوم أي بيل فبأي حديث بعده يؤمنون